لقلوبهم وفي الرقاب والغارين والغارين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ويكون خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون والله ورسوله أحق أن يرطون والله ورسوله أحق أن أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما سورة ال عمران والامن لاياتي كنتم تستنقون لا تعجل لا تعجل قد كفرتم بعد طرائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم بعض يأمرون وينهون عن المعروف نسوا الله فنسياهم نسوا الله فنسياهم إن المنافقين هم الفاسقون الخالدين فيها يحسن، يحسن ولا على الله. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم وخدتم كالذي خاضوا أولا I'll be there when تُرْسِلُ رُسُلًا مِنْ بَيْنِنَا كَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُقِيمَهُ مؤمنون منا بعضهم أو منها بعض, بعض. بالمعروف بالمعروف. INALLAHI RASIMAN تجري من تحتها الأنهى عبخار بالنفيا ومساكن طلبة في جن.